جورج واشنطن مؤسس أمريكا الحديثة جورج واشنطن أول رئيس للولايات المتحدة الأمريكية ولد في ولاية فرجينيا لأسرة تمتهن الزراعة مثل أغلبية الشعب الأمريكي في تلك الحقبة بعد انتهائه من تعليمه التحق بالجيش الإنجليزي الذي كان الأقوى آنذاك في أمريكا ولكنه بعد انتشار الظلم الإنجليزي على ابناء أمريكا وفرض الضرائب الشديدة قاد واشنطن ثورة تحريرية ضد التاج البريطاني وأصبح القائد الفعلية للأمريكاني نجح في عمله بقيادة الجيش القاري في الحرب الثورية الأمريكية من 1775 إلى 1783 ميلاديا وترأس الاتفاقية الدستورية التي صاغت الدستور الأمريكية الحالي ولم يتأخر عن جهوده الرامية إلى إقرار النظام الفيدرالي بين الولايات الأمريكية حتى تكللت في النهاية بعقد مؤتمر دستوري في فلادلفيا عام 1787. 87 ميلاديا وفي 1789 اختير أول رئيس للولايات المتحدة الأمريكية يصفه علماء التاريخ مع أبرهام لينكون بأنهما من أعظم الرؤساء الأمريكيين لقد وضع واشنطن الكثير من السياسات والتقاليد التي هي حتى الآن قائمة وكان قد استعان بفرنسا لطرد الإنجليزي من كورنيليوس في مدينة يورك هذا وقد ولد جورج واشنطن في 22 فبراير شباط من عام ألف 1732 ميلاديا وتوفي في الرابع عشر ديسمبر كانون الأول من عام 1799 ميلاديا